فأنا أخبرنا سر بودي بوضي تا، وأبي باش بزان كخواي قراء فرميه ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بل من مسلمان من أحسن قولا منه كي هي لأباش تربية أو إسلامتها دس بجواني تطبيقي بكين حتى أو كاتأي مصر برزبين وأبي أبي نباورمان وابيت كمستقبل هرب أم دينية مستقبل بو هرم دينية هرم دينة أبي أسر بكويت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أقر كافر كانش بيانا خوش بيت بخداي هرم إسلاما لمستقبل أبي حكم بك وإش بكا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون أم زوية هربية او شاكان أهل الإسلام ببنى الرواء